ب س م الله الرحمن الرحيم و ا ل ع ص ر إن ا ل إ ن س ا ن ل س ي للعلوم ا ا ذ ا ل ص ا ل ح ا وتواصوا ت س ل ا ص و ا ا ب ل ص ي ه